والادقين والقانين والمنفقين والمستغفرين بلا شهد الله أنه وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله لإسلام وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ ايات الله فان الله سريع الحساب فإن حجو ك فقل اسلمت وجهي لله وما نتبع وَيَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْعِلْمَ مِنَّا أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ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 ويقتلون ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب نليم أولئك الذين حبطت عمالهم في الدنيا ولا خلات وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين آتو نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليح قوم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرض